إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى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 أحف إبراهيم وموسى